بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب <الحمد لله> <الحمد لله> العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولي شيخنا <والمسلمين> قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل ويعم <يا> بدنه غسلا فلا يجزه المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شارٍ <شعل> وتنقضه لحيظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ألي أصحاب أجمعين بعد. قال رحمه الله تعالى في سياق استكمال صفة الغسل ويعم بدنه غسلا يسن عند الحنابلة أن يعم المغتسل بدنه غسلا بعد ما تقدم من ذكر الوضوء وغسل فأس ثلاثا ودليل هذا من جهة السنة ظاهر جدا وهو حديث عائشة وقولها ثم أفاض على سائب جسده وفي حديث ميمونة كذلك الفاض حديث ميمونة وعائشة في هذه المسألة متقاربة ثم قال فلا يجزئ المسح ثلاثا ولو أن الشيخ قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا فلا يجزئ المسح كان أوضح أوضح من ما فعله هو يقول ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح لا يجزئ المسح عن تعميم البدن بالغسل والتعليل ظاهر وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل والمسح ليس غسلا والمسح ليس غسلا وإذا كان الله أمر بالغسل فلا يقوم المسح مقاما ويكون الغسل واجبا ثم قال رحمه الله تعالى ثلاثة الصحيح من المذهب أن المغتسل يعم بدنه ثلاث مرات ودليل حنابلة على التثليف في هذه المسألة القياس على الوضوء القياس على الوضوء هذا دليلهم وإذا كان دليلهم القياس على الوضوء فالظاهر من صنيع الحنابلة أنه ليس لهم دليل من الأثر أنه ليس لهم دليل من الأثر لأن لما محمد لا لا يصير للقياس إلا عند الضرورة عند عدم وجود الأثر وقيل حسب كلام الحنابلة أنه ليس رواية وقيل أنه يعمه مرة واحدة وهذا القول قال عنه الزركش رحمه الله هذا القول يتوافق مع ظواهر الأدلة يتوافق مع ظواهر الأدلة وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ولعل هذه المسألة مسألة تعميم بدن لعله ليس فيها آثار منصوصة أو أقوال منصوصة عن الإمام أحمد وأنما هي من اجتهادات الحنابلة لأنه يبعد جدا أن يخالف الإمام أحمد الأحاديث فإن الأحاديث ظاهرة أن تعميم البدن يكون مرة واحدة كما قال الشيخ الزركشي رحمه الله الحاصل أنه لم أقف على رواية في هذا المسألة مع أهميتها لم يقف على رواية فإن وقف أحدكم عليها فاتني فاتفنا به يقول حتى ما يظهر من فرج مرأة عند قعود لحاجة القعود للحاجة هو القعود للبول والغائط فما يظهر من فرج المرأة حال القعود للبول والغائط يجب أن يغسل في غسل جنابة يجب أن يغسل في غسل الجنابة ودليل حنابلة على وجوب غسل هذا الشيء أن ما يظهر من فرج المرأة حال قضاء الحاجة في حكم الظاهر في حكم الظاهر وما كان في حكم الظاهر فيجب غسله فيجب غسله وفيما أعلم ليس عند الحنابلة خلاف في هذه المسألة لا أتحدث عن الروايات بل لم يذكر الشيخ المرداوي خلافا فيها لم يذكر خلافا فيها أقصد عند الحنابلات وهذا غريب إذا إذا صح مع أن الشيخ المرداوي صاحب تتبع دقيق وجمع وحرق لكن إذا صح فهو غريبا لا يكون فيها أي خلاف يقول رحمه الله تعالى وباطني شعر يجب على الصحيح من مذهب الحنابلة غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشعر والبشرة التي تحت الشعر يجب غسل هذه كلها لأنها من جملة البدان المأمور بغسله فيجب أن يغسل فلم يعاملها في هذه المسألة لم يعملوها كما عمل الوضو تفريق بين الشعر الكثيف وإنما في الجنابة يجب أن يغسل الجميع وقيل لا يجب غسل داخل الشعر الكثيف اللحية الكثيفة وقيل لا يجب أصلا غسل باطن أي شعر لا يجب غسل باطن أي شعر لكن اللي يهمنا الآن أنه نعرف إن الحنابلة يرون وجوب غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشق لأنها ظاهرة فيجب أن توصل ولا مشقة في غسلها وإذا كانت ظاهرة ولا يوجد مشقة في غسلها فيجب أن توصل عند الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وتنقضه لحيض ونفاس يجب عند الحنابلة على الصحيح من المذهب نق المرأة لشعرها إذا أرادت أن تغتسل عن الحيض أو النفاس وهذا منصوص الإمام أحمد وهذا منصوص الإمام أحمد وهو من المفردات وهو من المفردات ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك وامتشفي واستدل أيضا كما سيأتينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام الصدر ولا يستخدم عادة إلا والشعر منقوث. فكما سيأتينا الآن الروايات عن إمام أحمد في الوجوب واضحة جدا وعنه لا يجب وعنه لا يجب نقض شعر المرأة, المرأة لشعر رأسها في الغسل الحيض والنفاس وقيل أن هذه ليست رواية بل قول ليست رواية عن أحمد بل قول فالرواية بوجوب النقض هذه لم يختلفوا أنها رواية وفي فتاوى واضحة عن إنما محمد لكن عدم النقض اختلفوا في كونها رواية أو قول والظاهر أن التي الروايات التي يختلف في كونها روايات أو قول غالبا لا يوجد نص عن الإمام محمد يعني لا يوجد مسألة مروية عن الإمام محمد وإلا لم يختلفوا أو مباح شنقول فالظاهر هذا ولذلك قد تبحث عن رواية منصو يعني مسألة منقول عن الإمام محمد في عدم الوجوب النقد لا تجد لأن مختلف هل هي رواية أما مسألة الناقض فالروايات واضحة نقرأ بعض الروايات يقول مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال لا فقلت له في هذا شيء قال نعم حديث أم سلمة قلت فتنقض شعرها من حديث سلمة قلت فتنقذ شعرها من الحيض يقول مهنا قال لما محمد نعم قلت له وكيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة قال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنقضه هكذا الرواية في المغني هكذا الرواية في المغني وهذه الرواية التي في المغني واضح جدا أنها خطأ لأن إذا كان في حديث اسماء أنها لا تنقضه فإنها لا يجب نقضه ولما واضح ولذلك صواب أنه قال قال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه وهذه رواية جاءت على الصواب في فيما نقله الإمام أحمد من فتوى للإمام أحمد يقول شيخ الإسلام لما ذكر لما, لما, يقول, لما يقول شيخ الإسلام وأما الحيض فهل نقض الشعر فيه واجب أو مستحب على وجهين أحدهما يجب لما ذكره الإمام أحمد في حديث اسماء أنه قال تنقضه فما في المغني خطأ فما في المغني خطأ ولا يستقيم الكلام أصلا معه يقول شيخ الإسلام هذه حقيقة قضية مهمة يعني في منهج الإمام محمد. الآن هو يقول أن الإمام محمد ذكر أنه في حديث اسماء تنقضه يقول شيخ الإسلام معلقا على هذا وإن لم تكن هذه اللفظة فيه وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه لكن فيه ذكر السدر والسدر إنما يستعمل مع النقض فالإمام الشيخ الرسام يعني يشير إلى أن من طريقة الإمام أحمد أنه قد يقول في الحديث أنها تنقض بناء على أنه من لوازم الألفاظ الأخرى النقض وهذه فائدة مهمة في طريقة الإمام أحمد في الاستدلال نعم ثم قال ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه طيب قوله ويدلكه الدلك هو إمرار اليد على الجسد مع الماء وهو ليس المسح المسح تبليل اليد بالماء ثم إمرارها على الممسوح الدلك هو إمرار اليد على الماء مع الغسل مع الغسل مع الماء فهو, فهو, مرحلة بعد الغسل فهو مرحلة بعد الغسل يقول يدلكه لم يبين المؤلف رحمه الله هل الدلك هذا على سبيل الاستحباب أو الوجوب والحنابلة يرون أن الدلك على سبيل الاستحباب إلا إذا لم يتيقن وصول الماء إلى الجسد فيكون حينئذ على سبيل الوجوب فيكون على سبيل الوجوب فإذا عرفنا الآن ما هو الدلك عند الحنابلة وحكمه حكمه هذا ما ذكرته وأن الأصل فيه الاستحباب إلا أنه يجب إذا لم يتيقن وصول الماء إلى الجسد. وأما دليل أن الدلك وما ذكره المؤلف سنة وليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلم إنما كان يكفيك أن تحفي الماء على نفسك ثلاث حفيات وحثي الماء ليس معه دلك ليس معه دلك فإذا عرفنا ما يتعلق بالدلك الدلك قد لا يكون منصوص الأحاديث لكن تقتضيه الأحاديث تقتضيه الأحاديث يعني من الواضح أن المقصد أو مقصد إيصال الماء إلى الجسد بطريقة مشبعة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يروي شعره بالماء أليس كذلك؟ ويغسل جسده بعد أن يكون روى شعره بالماء مع أنه إذا روى شعره بالماء فالجسد سيأتيه ماء كثير مع ذلك يغسل بعد ذلك جسده مرة أخرى مما يدل على أن الشارع متشوف في الغسل إلى وصول الماء بإرواء إلى الجسد وصول الماء بإرواء إلى الجسد ولهذا نحن نقول أن الدلك أمر دلت عليه عموم النصوص وإن كان لا يوجد في حديث عائشة وميمونة نعم ويتفقد أصول شعره وغضاريفه أولنيه وتحت حمقه وإبطيه وعمق سرته وبين أنيته وطي ركبتيه. نعم أفادنا المؤلف أنه على المذهب الحنابلة ينبغي أن يتفقد المغتسل الأمرين الأمر الأول يتفقد كما قال المؤلف أصول شعره يعني يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر والبشرة التي تحت الشعر الموضع الثاني الذي ينبغي عند الحنابل أن يتفقده المغتسل هو جميع المواضع التي يظن عدم وصول الماء إليها جميع المواضع التي يظن عدم وصول الماء إليها وسبق مرارا أنا قلت إن الحنابل إن الحنابل والفقهاء في بعض المواضع يميلون إلى التعداد دون الضبط من باب التأكيد يعني هنا لو قال ويتفقد كل موضع يخشى عدم وصول الماء لكان يغني عن التعداد وإنما عدد هنا رحمه الله للتأكيد عدد للتأكيد وهذه يعني كثيرة عند الحنابلة بالذات وعند غيرهم كثير جدا مرمعنا مرارا التنبيه على مثل هذا الأمر إذن ينبغي عليها أن يتأكد من هذين الموضعين اما مدليل الأول في الحديث المشهور تحت كل شعرة جنابة وأما الثاني فليس لهم دليل من الأثر وإن لهم تعليل وهو ليتيقى نصول الماء إلى هذه المواضع نعم. ويتيامن لأن صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيامن في طهوره ويستعدمه نعم ويتيامن يعني ينبغي ويسن له في الغسل أن يتيامن فإذا توضأ تيامن وإذا غسل جسده تيامن وإذا غسل رأسه تيامن لعموم هذا الحديث كما أن لهم دليلا آخر وهو أنه في بعض الفاضل الافتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل شقه الأيمن قبل الشق الأيسر وهذا أمر لا أشكال فيه ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر يستحب عند الحنابلة أن يغسل قدميه مرة أخرى يستحب أن يغسل قدميه مرة أخرى بعد أن كان غسل مع الوضوء وذلك للأخذ بمجموع ما في حديث عائشة وملمونة وعلى هذا جمهور الحنابلة وهذه المسألة تختلف عن مسألة وبعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة هل يغسل قدميه أولا أو يؤخر هذه مسألة أخرى الحنابلة يرون أنه يغسل يتوضأ أوضؤاً كاملاً ويغسل قدميه في المرة الأولى، ومع هذا يستحب له أن يكرر الغسل. جمعاً بين الحديث. وذكر لكم في في الدرس السابق وسائتين مراراً أن الحنابلة من أكثر المذاهب تشوفاً للجمع بين الأحاديث والعمل بها جميعاً. ولهذا هذا دائماً يجمعون بين الحديث كما سائتينه وكما نبهت على أمثلة كثيرة. إذن الآن المذهب وهي رواية منصوصة عن الإمام أحمد أنه يغسله مرة أخرى وعنه يخير ان شاء عاد الغسل مرة أخرى وإن شاء لم يعد ووجه التخير أن هذا ورد وهذا ورد أن هذا ورد وهذا ورد فكأن الإمام أحمد في رواية الثانية يقول ظاهر حديث عائشة عدم تكرار غسل القدم وظاهر حديث ميمونة أنه غسل القدم مرة أخرى فصار عن الإمام محمد هتين الروايتين بسبب الاختلاف بين الحديث مرة قال يغسل مرة أخرى ومرة قال يخير يفهم من هذا أنه ليس عنه رواية أخرى أنه لا يغسل يفهم من هذا أنه ليس عنه رواية ثالثة أنه لا يغسل إنما رواية أولة يغسل والرواية الثانية أيش يخير ليس عنه رواية أخرى أنه لا يغسل لماذا؟ لأن الإمام أحمد لن يخالف حديث ميمونة. لأن الإمام أحمد لن يخالف حديث ميمونة. طيب، نعم. ويكفي الظن في الإسباغ. طيب، ويكفي الظن في الإسباغ. الإسباغ هو التيقن من وصول الماء إلى البشرة إلى بشرة المغتسل. يكفي فيه غلبة الظن. لأن اشتراط اليقين فيه حرج ومشقة والمشقة تجب التيسير تجب التيسير لذلك يكفي غلبة الظن وهذا صحيح لو أن الإنسان أراد أن يتيقن وصول الماء لكل بقعة من الجسد لكن هذا فيه مشقة لكن يكفيه غلبة الظن قال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء قال بعضهم ويحركوا خاتمه ليتيقنوا صول الماء الحقيقة إنه تحريك الخاتم منصوص عن أحمد تحريك الخاتم منصوص عنه لا أدري لماذا قال قال بعضه كأنه لم يقف على هذه رواية بل إمام أحمد يقول لكن لكن الإمام أحمد والحنابله يرون أن تحريك الخاتم إن كان يغلب على ذلك وصول الماء سنة وإلا فهو واجب ودليلهم مركب من أمرهم الأول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضع حرك خاتمه حرك خاتمه وكما قلت مرارا نحن في هذا الدرس لا نتحدث عن الراجح ولا عن درجة الأحديث لكن نتحدث عن أدلة الحنابلة والدليل الثاني أن شارع متشوب في الغسل خاصة إلى وصول الماء برواء إلى جميع أجزاء الجسد، ولهذا استحب تحريك الخاتم. نعم. والغسل مجزء أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول فيقول بسم الله ويا عم بدناه بالغسل مرة. طيب. من الواضح أنه الشيخ رحمه الله رتب ترتيبا جميلا جدا بدأ. بالأشياء الواجبة ثم ذكر الأشياء التي تكون أحياناً واجبة وأحياناً تكون إيش؟ مستحبة ثم انتقل إلى بدأ أولاً بالأشياء الواجبة والمستحبة ثم ذكر الأشياء التي تكون أحياناً واجبة واحياناً مستحبة ثم ختم بالأشياء التي تكون دائماً واجبة وهو الغسل المجزئ يقول الشيخ الغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي ويعم بدنه الغسل المجزئ يعني الذي لا يجزئ دونه شيء لا يجزئ دونه شيء والغسل المجزئ كما يقول المؤلف يتكون من هذه العناصر أولا ثلاث الشيء فقط النية والتسمية وتعميم البدن النية والتسمية رحمه الله وتعميم البدن إذا أتى بهذه الثلاث فقد أتى بالغسل المجزئ وقوله ويعم بدنه صرح الحنابلة بأن المقصود ما عدا داخل العينين فإنه لا يجد بل ولا يسن بل ولا يسن ولا يشرع غسل ما داخل, داخل العينين في الوضوء ولا في الغسل نعم ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، كالفم والعنفي والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. الشعور؟ كل كان... الشعر. الشعر. شعور؟ الشعر. الشعر. طيب. أيوة. والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة. وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله طيب يكفي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرار غسل ظاهر البدن واضح جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة الأعرابي ومسلمة تحتي على نفسها ثلاث حتيات وهذا يقتضي تعميم كل الجسد. ثم قال وما في حكمه يعني ما في حكم ظاهر يعني الأشياء التي في حكم الظاهر وهي الأنف كالفم والأنف وعلى هذا يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق والبشرة التي تحت الشعر أو الشعور ولو كثيفة وهذه حدثنا عنها قبل قليل أن الحنابلة يرون غسل الشعر كثيف والخفيف وما تحته وبعض الشعر وظاهره مع مسترسله يجب أن يغسل باطن شعر Force كما قلنا ويجب أن يغسل المسترسل يجب أن يغسل المسترسل لأن مسترسل الشعر فيه له حكم سائر البدن له حكم سائر البدن وعند الحنابلة قول آخر لا يجب غسل المسترسل وهذا القول الذي يقول لا يجب غسل المسترسل نصره البنقدامة من الحنابلة نصرا كبيرا لا يجب غسل المستشفى حتى في الجنابة. نعم. وما تحت حسبت أقلف إن أمكن شمرها. طيب. الأقلف هو غير المفتون، غير المختون، غير المختون. وقوله الشيخ رحمه الله إن أمكن شمرها إنما يمكن شمرها في المفتوق فقط. في المفتوق فقط. فإن كان مفتوق أمكن شمرها وإن كان غير مفتوق لا يمكن شمرها. فالمؤلف يقول. أنه يجب أن يغسل ما تحت الحشفة في حال واحد وهو إذا أمكن شمرها ومتى يمكن شمرها إذا كان مفتوقا فهو سواء كان قال وما تحت حشفة الأقلف إن كان مفتوقا أو قال إن أمكن شمرها الأمر إيش واحد الأمر واحد نعم. لماذا أحسنت هذا تعليل مهم عند الحنابلة التعليل أنها في حكم الظاهر كل شيء له حكم الظاهر يجب غسله ومن هذا التعليل ستعرف طبعا أنه أي جزء من البدن اختلف هل له حكم الظاهر أو حكم الباطن فسيختلف هل يجب أن يغسل في الغسل أو لا وهذه قاعدة مدام يعلل بأنه له حكم الظاهر فهذه قاعدة له أنه كل شيء يختلف فيه سيختلف في الغسل نعم. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبت ويستحب صدر في بي. غسل ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث معنى كلام المؤلف أنه لا يشترط لصحة الوضوء والغسل أن يغسل قبل ذلك النجاسة ولو كانت على محل الطهارة ولو كانت على محل الأعضاء التي تغسل في الوضوء أو الأعضاء التي تغسل في الجنابة لا يجب غسلها إذا كانت لا تمنع وصول الماء إذا كانت لا تمنع وصول الماء بل يستطيع أن يتوضى ويغتسل ولو كانت النجاسة على أجزاء الوضوء أو على أجزاء الغسل والغسل والوضوء صحيح لأنه لا يوجد ارتباط بين إزالة النجاسة من على البدن ورفع الحجة ورفع الحجات لكن بشارط أن هذه النجاسة إيش؟ لا تمنع وصول الماء حتى لا نحتاج لهذا الشرط لأننا أخذنا شرط وهو أنه يجب وصول الماء هذا الشرط يغني عن هذا القيب لكنهم ذكروه احتياطاً. احتياطا وقيل أنه لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بآخر غسلة تزول بها النجاسة إلا بآخر غسلة تزول بها النجاسة والراجح المذهب على أنه لا نحتاج للترجيح في هذه المسائل ويستحب صدر في غسل كافر أسلم وحائل يستحب استخدام السدر في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عاشا أن تأخذ سدرها وتقتصد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها وذكر الإمام أحمد في كلامه أن استخدام الحائل والنفسة للطيب في الاغتسال مستحب جدا والنصوص فيه كثيرة والشارع اهتم به والشارع اهتم به فإذن هذا هذا هذا الحكم نستطيع أن نقول مستحب جدا كما أن س مسائل فيها إيش يكره جدا وما للأسف كثير من الناس لا يعنيه هذا الأمر هو لا يعرف في الإسلام إلا حرام وحلال ليس كذلك والمكروهات كلها عنده على درجة واحدة والمستحبات كلها عنده على درجة واحدة لكن الصحابة والنصوص وقواعد الشرع تدل على أن هناك تفاوت كبير بمعنى أنه عندنا مكروه وعندنا محرم وعندنا أمور وعندنا أمور تكون مكرها كراها شديدة بمعنى أنها قريبة من إيش؟ من المحرم وهناك فرق كبير بين عمل قريب من المحرم وبين عمل قريب من المباح أليس كذلك؟ لكن كثير من لكن كثيراً من الناس لا يعتني بهذا الأمر وهو خطأ في الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى нам خلقنا لنعبده ومن ذلك أن نعرف منازل الأحكام الأعمدة. طيب المهم أن استخدام المرأة للصدر والطيب بشكل عام كما سيأتينا مستحب استحبابا أكيدا عند العلماء وعند الحنابلة نعم ولهذا يقول نعم واخذها مسكا تجعله في قبضة ونحوها وتجعلها في فرجها نعم ينبغي أن تفعل هذا يشن لها أن تأخذ قطنه ممسكه وتتبع بها اثر الأذى في فرجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة وتتبع بها ترد لاحظ الاعتناء من النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما قال لما محمد أن الشارع عنده عناية بموضوع استخدام المرأة عند الاقتصال من النفاس أو من الحيض الطيب نعم فرجها فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا فإن لم تجد فطيبا يعني تستخدم بدل المسك أي نوع من أنواع طيب لأنه بدل عن المسك يقوم مقامه ويستثنى بطبيعة الحال من هذا إذا كانت محرمة أحسنت ويستثنى من هذا كانت محرمة فإنها لا ترتسل بالطيب يقول فإن لم تجد فطينا فإن لم تجد فما فإذا المسك ثم الطيب ثم الطين ثم الماء وهذه الأشياء مرتبة بحسب كثرة إنقائها وقطعها للرائحة الكريهة مرتبة بحسب قوة قطع الرائحة الكريهة وإذا كان مقصود الشارع هو قطع الرائحة الكريهة فيمكن أن نقول أنه كلما كانت المادة تقطع الرائحة بشكل أكبر فهي مستحبة فمثلاً استخدام بعض الأشياء الجديدة بعض وسائل التنظيف الجديدة لا يتعارض مع الحديث ما لا يتعارض مع أخذ فرصة ممسكة لأن هذا المقصود منه كمال التطهير فكل ما يحصل به التطهير الكامل فهو مقصود للشارع طيب هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى